سورة الظحى بسم الله الرحمن الرحيم هو الظحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال وللآخرة خيل لك من ولا سوف يعطيك ربك فترضى سورة الظحى الظحى هو النطحى سيسم الربين ذا نحنين يتورد الحنام قل غسرة والنطحى السيئة مرادس بربر و في خوركي ذوكيش ريح اثن استجره خاي ولا ثم جوار وثام اما اشتجدي في كذبه لمى في الشرطيطيش لمى جيت كيته من فاوى وهو جد كضال لم فهدا وهو جد كعائلا فاغنى يفكي ذكوشير اسماعيك إخي فكيد ذمهون يرزقيك فأم اليتيم فلا تقهر وأم الشائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فأحديث أجيز أرث قهر أرمثل حقر سن نعم بفه أهضر